وَسَو أنُن عَلَيْهِم آذَرتَهُم أَمْلَمْ تذِهُم لاَا يُومِنون إما تذِرُ مَن التَّبع الذكرَ وَخَش الرَّحْمَ بالِالغَييبِ فَبَشّله بِمَووفِرَةِ وَجرٍ كَريم إا نَحْنُ نحِي المَوْوتَ وَونَككتبُ مَا قدمُ وَآثَارَهُم وَكلَّ شيءَيء أحصَيينهُ فيِي إم مِ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 قالوا ربنا يعلم ان اليكم لمرسلون وما علينا الا البلاغ المبين قالوا ان تضيرنا بكم لئن لم تنته لنا رجمنكم ولا يمسنكم منا عذاب اليم قالوا طائركم معكم اذ ذكرتم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 أَا أَتَّخِذُ مِنْ دُونِهِ آلِهَةً إِنْ يُرِدْنِيَ الرَّحْمَانُ بِضُرٍ لَا تُغْنِيَ عَنِّي شَفَاعَتُهُمُ شَيْئًا وَلَا يُنْقِذُونَ إِنِّيَ إِذَا لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينَ إِنِّيَ آمَنْتُ بِرَبِّكُمُ فَاسْمَعُونَ قِيلَ دُخُلِ الْجَنَّةِ قَالَ يَا لَيْتَ قَوْمِ يَعْلَ بِمَا أُفْرِغَ لِي رَبِّي وَجَعَلَنِي مِنَ الْمُكْرَمِينَ وَمَا أَنزَلْنَا عَلَى قَوْمِهِ مِن بَعْدِهِ مِن جُندٍ مِنَ السَّمَاءِ وَمَا كُنَّا مُنزِلِينَ إِن كَانَت إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً فَإِذَا هُمْ خَامِدُونَ يَا حَسْرَةً عَلَى الْعِبَادِ مَا يَأْتِيهِم مِّن رَّسُولٍ إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ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 وَجَعَلْنَا فِيهَا جَنَّاتٍ مِّن نَخِيلٍ وَأَعْنَابٍ وَفَجَّرْنَا فِيهَا مِنَ الْعُيُونِ لِيَاكُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ وَمَا عَمِلَتْهُ أَيْدِيهِمُ أَفَلَا يَشْكُرُونَ سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون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 وآية لهم أنّا حملنا ذرياتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإنّ شاء نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمةً منا ومتاعًا إلى حين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 وَإذا قِيلَ لَم أَفِكوا مَِّا رَزَقَكُم اللهَّ قَالَ الذيينَ كَفرَُوا للَّذِينَ آمَنوا أَنُ طعمُمَ اللَْ يَشاءُ اللهَّهُ أَطعمَهُ إن أَنتُمُ إللاا فيِي ضَلَالِ مُبين وَيَقولُونَ مَتَ هذا الوععدْدُ إِ كُ تُمُ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 هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم وجبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم تعدون يصلوها اليوم بما كنتم تكفرون